قال المؤلف رحمه الله وقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفنا قال بعض العلماء مفعول صرفنا محذوف تقديره البينات والعبر وعلى هذا فمن الابتداء الغاية أي ولقد صرفنا الآيات والعبر من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكروا فقابلوا ذلك بالجدال والخصام ولذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر ثم قال وقال ابن عطية يجوز أن تكون من زائدة للتوكيد فالتقدير ولقد صرفنا كل مثل فيكون مفعول صرفنا كل مثل وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والأخفش لا على مذهب جمهور البصريين انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط وقال الزمخشري من كل مثل من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه انتهى. وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره لأن النظير يعرف بنظيره وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكورا في آيات أخرى، كقوله في الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس الا كفورا وقوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا وقوله وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون والايات بمثل ذلك كثيرة جدا وقوله في هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي أكثر الأشياء التي من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدا بعد واحد جدلا أي خصومة ومماراه بالباطل لقصد إدحاض الحق ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لادحاض الحق قوله هنا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وقوله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم الايه وقوله تعالى اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى غير ذلك من الآيات وما فسرنا به قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا من أن معناه كثرة خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق الذي نزلت فيه الآية الكريمة لأن قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل اي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم بدليل قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وقوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فلما أتبع ذلك بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثر الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة ظاهر عمومها لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما بيناه بادلته فيما مضى ولأجل هذا لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة فقال ألا تصليان وقال علي رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والحديث مشهور متفق عليه فإيراده صلى الله عليه وسلم الآية على قول علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا دليل على عموم الآية الكريمة وشمولها لكل خصام وجدل لكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق كقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقوله جدلا منصوب على التمييز على حد قوله في الخلاصة والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وقوله أكثر شيء جدلا أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل جدلا كما تقدم وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية أو جردت من الإضافة والتعريف بالالف واللام لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة مبينا بعض الآيات المبينة للمراد بجدل الإنسان في الآية الكريمة بعد أن ساق سنده إلى ابن زيد في قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال الجدل الخصومة خصومة القوم لأنبيائهم وردهم عليهم ما جاءوا به وقرأ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقرأ يريد أن يتفضل عليكم وقرأ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقرأ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون انتهى من تفسير الطبري ولا شك أن هذه الآيات التي ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة لجدل الإنسان المذكور في الآية وأنها كذلك كما قدمنا أن ذلك هو ظاهر السياق وسبب النزول والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة في القرآن العظيم والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في لقائنا اليوم ولنا إن شاء الله لقاء آخر